بسم الله الرحمن الرحيم ان انزلناه في ليله القدر وما اجرا كما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها والروح فيها باذن ربي من كل امر سلام هي حتى ما طلع الفجر